حصريا على موقع نداء الإسلام الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا ما امركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه واعلموا ان اعظم ما امركم الله به هو التوحيد وهو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له وهو الذي خلقتم من اجله قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والمصلحه في ذلك راجعه اليكم فأنتم بحاجة إلى عبادة الله لتنالوا بها رحمة الله وتنجوا من عذابه فالله أمركم بعبادته لمصلحتكم أنتم أما هو سبحانه فهو غني عن عبادتكم قال تعالى إن تكفروا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وأعظم ما نهاكم عنه هو الشرك وهو جعل شيء من العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة قال الله تعالى إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك أيها الإخوة نوعان شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام ويكون صاحبه في الدنيا حلال الدم وحلال المال إلا إذا كان له عهد على المسلمين المسلمين وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله فقد حرمه الله من جنته وطرده من مغفرته ورحمته وهذا الشرك يحصل ويتحقق إذا وجه العبد شيئا من العبادة لغير الله كان يدعو الأموات والجن والشياطين لقضاء حاجاته وتفريج كروباته أو يذبح لهم لشفاء مرضه أو لدفع شرهم عنه ومن ذلك ما يحصل اليوم عند قبور الأولياء والصالحين حيث أصبحت تلك القبور اوثانا تعبد من دون الله في كثير من البلاد كما فعل قوم نوح غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء المذكورين في, في هذه الآية هم رجال صالحون من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله وروى ابن جرير رحمه الله عن محمد بن قيس ان يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني ادم وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال اصحابهم لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباده فصوروهم فلما ماتوا اي هؤلاء اي مات هؤلاء المصورون وجاء اخرون دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم من دون الله عباد الله هذا ما كان من قوم نوح من عبادة الأموات هو الذي يحصل اليوم من عباد القبور في كثير من البلاد وهم يدعون الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وأنت ما حصل ذلك وما اشبه ذلك وهذا النوع لا يخرج من الملة ولكنه خطير وإثمه عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر عباد الله إذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب على المسلم ان يعرفه ليجتنبه وذلك بان يتعلم العقيده الصحيحه ويعرف ما يضادها من الشرك الاكبر او ينقضها من الشرك الاصقر فان من لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك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 وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس مع أنه عليه السلام حطم الأصنام بيده لكنه خشي الفتنة والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة فهو بحاجة إلى أن يثبته الله على الحق وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر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 فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا معنى الالوهيه التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله اللهم تب علينا لنتوب وطهرنا لنطهر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عباد الله كيف لا يخاف من الشرك وأكثرنا لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى صار بعض الجهال أو المتساهلين في عقيدتهم يتعالجون من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة وربما وربما يأمرونهم بارتكاب الشرك فيفعلون ذلك كالذبح للجن والنذر للقبر الفلاني ولبس الحلقة والخيط والطلاسم والبعض الآخر يذهب إلى الكهان والعرافين ليسألهم عن المغيبات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أيها الاخوه المؤمنون كيف لا نخاف من الوقوع في الشرك؟ وكثير من, من ينتسبون إلى الإسلام اليوم قد وقعوا فيه ومارسوه بجميع أنواعه عند القبور والمشاهد التي بنيت في كثير من الأمصار وقد شيدت عليها القباب وارخيت عليها الستور ووضعت عندها الصناديق لجمع النذور وهيئت الطواف بها والتمسح باركانها وطلب المدد من سكانها واتخاذهم وصائط عند الله كما قال إخوانهم من المشركين الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وقال رحمه الله فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد انتهى قوله رحمه الله فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله واسألوه أن يوفقكم لمعرفة الحق والعمل به والثبات عليه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وارفع كلمه الحق على العالمين اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا وامنا في دورنا وديارنا اللهم وفق لا امرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق لا امرنا لما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه وما ويا من يفرج عن المكروب إذا ناداه اللهم فرج عن شعب سوريا اللهم فرج عن إخواننا في سوريا اللهم اكشف عنهم الكرب وازل عنهم الخط وتولى أمرهم يا رب العالمين اللهم قد عز النصير واحدق بهم الكرب الخطير اللهم إن الأطفال دوك والشيوخ دعوك والارامل رجوك اللهم ففرجك يا رحيم اللهم فرجك يا رحيم ونصرك يا عظيم اللهم إن طرقهم قد سالت بالدماء ومقابرهم امتلأت بالشهداء وقد رملت النساء وهدمت الأحياء اللهم غضبه من غضباتك اللهم غضبة من غضباتك الماحقة وفتكة من فتكاتك الساحقة تهد بها أركان الظالم الآثم الفاجر الخاسر اللهم عليك بالبعث الملحدين اللهم عليك بالبعث الملحدين اللهم اهدب بنيانهم وحطم اركانهم ودمر أعوانهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اقف في قلوبهم الرعب يا رحم الراحمين اللهم اجعل الدائرة لاخواننا المستضعفين اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا عظيم يا منان يا حليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله